بسم الله الرحمن الرحيم ياسيد والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم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 ذريهم فهم لا يؤمنون ان جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون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 وَضَرِبَ لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا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 بل انتم قوم مسرفون وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين με λέει σ'ανούκουμ αγρόμου. Και αυτό είναι το πιο لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل اذخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون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 وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل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 سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون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 عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون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 أَلَمْ أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ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 وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ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 اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون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 فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون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 قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم Αλλαβί <الذي> γάλα لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم βλα, وَهُوَ الخَلَّاقُ ο إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يقول له كن فيكون.